وإن اشتق منه اسم مفعول فمعناه من تكرر وقوع فعل عليه مرة بعد أخرى إما استحقاقا أو وقوعا فمحمد هو الذي كثر حمد الحامدين له مرة بعد أخرى أو الذي يستحق أن يحمد مرة بعد أخرى ويقال حمدا فهو محمد كما يقال علم فهو معلم وهذا علم وصيفة اجتمع فيه الأمران في حقه صلى الله عليه وسلم وإن كان علما محضا في حق كثير ممن من تسمى به غيره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 وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد وفي حديث جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ان لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به القفرة فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء مبينا ما خصه الله تعالى به من الفضل وأشار إلى معانيها وإلا فلو كانت أعلاما محظة لا معنى لها لم تدل على مذهل ولهذا قال حسان رضي الله عنه وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد وكذلك أسماء الرب تعالى كلها اسماء مدح ولو كانت ألفاظا مجردة لا معاني لها لم تدل على المدح وقد وصفها الله سبحانه بأنها حسنى كلها فقال ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيرزون ما كانوا يعملون فهي لم تكن حسنا لمجرد اللفظ بل لدلالة فيها على أوصاف الكمال ولهذا لما سمع بعض العرب قارئا يقرأوا والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاءا بما كسبان كالا من الله والله غفور رحيم قال ليس هذا كلام الله تعالى فقال القارئ أتكذب بكلام الله تعالى فقال لا ولكن ليس هذا بكلام الله تعالى فعاد إلى حفظه وقرأ والله عزيز حكيم فقال العربي صدقت عزف حكم فقطع ولو غافر ولو غفر ورحم لما قطع ولو غفر ورحم لما قطع ولهذا إذا ختمت آية الرحمة باسم عذاب أو بالعكس ظهر تنافر الكلام وعدم انتظامه وفي السنة من حديث أبي بن حديث الحديث قراءة القرآن على سمعة أحرص ثم قال ليس منها إلا شاف كاف فنقلت سميعا عليما عزيزا حكيما ولم لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب ولو كانت هذه الأسماء أعلاما معضة لا لها لم يكن فرق بين ختم الآية بهذا أو بهذا وأيضا فإنه سبحانه يعدل أحكامه وأفعاله بأسمائه ولو لم يكن لها معنى لما كان التعليل صحيحا كقوله استغفروا ربكم إنه كان غفارا وقوله للذين يقولون بالنسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم فختم حكم الفيء الذي هو الرجوع والعود إلى رضا الزوجة والاحسان إليها بأنه غفور رحيم يعود على عبده بمغفرته ورحمته إذا رجع إليه وجزاء من جنس العمل فكلما فكما رجع إلى التي هي أحسن رجع الله تعالى إليه بالمغفرة والرحمة وإن عزم الطلاق إن الله سبيع العليم فإن الطلاق لما كان لفظا يسمع ومعنا يقصد عقبه باسمه السليع لنقبه العليم. بمضمونه وكقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن ثقا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاه حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور رحيم فلما ذكر سبحانه التعريض بخصبة المرأة الدال على أن المعرض في قلبه رغبة فيها ومحبة لها وأن ذلك يحمله على الكلام الذي يتوصل به إلى نكاحها رفع الجناح عن التعريض وانطواء القلب على ما فيه من الميل والمحبة ونفى موعدتهن فررا فقيل هو النكاح والمعنى لا تصدح لهن بالتزويج إلا أن تعرض تعريضا وهو القول المعروف وقيله أن يتزوجها في عدتها سرا إذا قضت العدة أظهر العقدة ويدل على هذا قوله ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله وهو انقضاء العدة ومن رجح القول الأول قال دل في الآية على إباحة التعريض بنفي الجناح وتحريم التصريح بنفي الموعدة سرًا وتحريم عقد النكاح قبل انقضاء العدة فلو كان معنى موعدة السر وإسرار العقد كان تكرارا ثم عقب ذلك بقوله وعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم تعذروه أن تتعدوا ما حد لكم فإنه مضطرع على ما تسرون وما تعلنون ثم قالوا اعلموا أن الله غفور حليم لولا مغفرته وحلمه لعلدتم غاية العنت فإنه سبحانه مضطرع عليكم يعلم ما في قلوبكم ويعلم ما تعملون فإن وقعتم في شيء مما ذهاكم عنه فبادروا إليه بالتوبة والاستغفار فإنه الغفور الحليم وهذه طريقة القرآن يقرن بين أسماء الرجاء وأسماء المخافة كقوله تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم وقال أهل الجنة الحمد لله الذي أذهب عن الحزن إن ربنا لغفور شكور لما صاروا إلى كرمته بمغفرته ذنوبهم وشكره إحذانهم قالوا إن ربنا لغفور شكور وفي هذا معنى التعليل أي بمغفرته وشكره وصلنا إلى دار كرامته وصلنا إلى ذلك كرامته فإنه غفر لنا السيئات وشكر لنا الحسنات وقال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما فهذا جزاء لشكرهم أي إن شكرتم ربكم شكركم وهو عليم بشكركم لا يفع عليه من شكره ممن كفر. والقرآن مملوء من هذا والمقصود التنبيه عليه وأيضا فإنه سبحانه يستدل بأسمائه على توحيده ونفي الشريك عنه ولو كانت أسماء لا معنى لها لم تدل على ذلك كقول هارون عليه السلام لعبادات العجل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن وقوله سبحانه في القصة إنما الهكم الذي لا إله إلا هو وقوله سبحانه في القصة إنما إلىكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما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 فنزه رسه عن شرك المشركين به عقبة مدحيه بأسمائه الحسن المقتضيات لتوحيده واستحارة إثبات شريك له ومن تدبر هذا المعنى في القرآن هبط به على رياض من العلم حماه الله تعالى عن كل أفاك معرض عن كتاب الله تعالى واقتباس الهدى منه ولو لم يكن في كتابنا هذا إن هذا الفصل وحده لكفى من له ذوق ومعرفه والله الموافق للصواب فإن الله سبحانه يعلق بأسمائه المعمولات من الظروف والجار والمجرور وغيرهما ولو كانت أعلاما محظة لم يصح فيها ذلك كقوله والله بكل شيء عليم والله عليم بالظالمين فإن الله عليم بالمفسدين وكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف الرحيم والله على كل شيء قدير والله محيط بالكافرين وكان الله بهم عليما وكان الله على كل شيء مقتدرا إنه بما يعملون خبير والله بصير بما تعملون إنه بعباده خبير بصير، ونظائره كثيرا وأيضا فإنه سبحانه يجعل اسماءه دليلا على ما ينكره الجاهدون من صفات كماله كقوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وقد اختلف النظار في هذه الأسماء هل هي متباينة نظرا إلى تباين معانيها وأن كل اسم يدل على معنى غير ما يدل عليه الآخر أم هي مترادفة لأنها تدل على ذات واحدة فمدلولها لا تعدد فيه وهذا شأن المترادفات والنزع لفظي في ذلك والتعقيق أن يقال هي مترادفة بالنظر إلى الذات متباهنة بالنظر إلى الصفات وكل اسم منها يدل على الذات الموصوفة بتلك الصفة بالمطابقة على أحدهما وحده بالتضمن وعلى الصفة الأخرى بالانتزام فأصل إذا ثبت هذا فتسميته صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم. لما استمر عليه من مسماه وهو الحمد فإنه صلى الله عليه وسلم محمود عند الله ومحمود عند ملائكته ومحمود عند إخوانهم من المرسلين ومحمود عند أهل الأرض كلهم وإن كفر به بعضهم فإن ما فيه من صفات الكمال محمودة عند كل عاقل وإن كبر عقله جهودا أو عنابا أو جهلا باتصافه بها ولو علم اتصافه بها لحمده بها فإنه يحمد من اتصف بصفات الكمال ويجهل وجودها فيه فهو في الحقيقة حامد الله وهو الله عليه وسلم اختص من مسمى الحمد بما لم يجتمع لغيره فإن اسمه محمد وأحمد وأمته الحمدون يحمدون الله تعالى في السراء والضراء وصلاته وصلات أمته مفتتحة بالحمد وخطبه مفتتحة بالحمد وكتابه مفتتح بالحمد فكذا كان عند الله تعالى في اللوح المحفوظ أن خلفاءه وأصحابه يكتبون المصحف مفتتحا بالحمد وبيده صلى الله عليه وسلم لواء الحمد يوم القيامة ولما يسجد بين يدي ربه عز وجل للشفاعة ويؤذن له فيها يحمد ربه بمحامد يفتحها علي حينئذ وهو صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون قال تعالى ومن الليل فتهجد به ذافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن أحب الوقوف على معنى المقام المحمود فليقف على ما ذكره سلف الأمة من الصحابة والتابعين فيه في تفسير هذه السورة كتفسير ابن أبي حاتم وابن جرير وعبد ابن حميد وغيره من تفاسير الثلاث وإذا قام في ذلك المقام حمده وحينئذ أهل الموقف كلهم مسلمهم وكافرهم أودهم وأفرهم وهو محمود صلى الله عليه وسلم بما ملأ به الأرض من الهدى والإيمان والعلم النافع والعمل الصالح وفتح به القلوب وكشف به الظلمة عن أهل الأرض وكشف به الظلمة عن أهل الأرض واستنقذهم من أسر الشياطين ومن الشرك بالله والكفر به والكفر به حتى نال, أتباعه حتى نال به أتباعه شرف الدنيا والآخرة فإن رسالته وفتأه الأرض أحوج ما كانوا إليها فإنهم كانوا بين عباد أوثار وعباد صلبان وعباد نيران وعباد الكواكب ومغضوب عليهم قد باءوا بغضب من الله وحيران لا يعرف ربا يعبده ولا بماذا يعبده والناس يأكل بعضهم بعضا من استحسن شيئا دعا إليه وقاتل من خالفه وليس في الأرض موضع قدم مشرق بنور الرساله وقد ذر الله سبحانه وتعالى هينئذ إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا على آثار من دين صحيح فأغات الله به البلاد والعباد وكشف به تلك الظلم واحيا به الخليقه بعد الموت فهدى به من الضلال وعلم به من الجهاله وكثر به بعد القله وعز به بعد الذله واغنى به بعد العيله وفتح به اعينا عميا واذانا صما وقلوبا غلفا فعرص صلى الله عليه وسلم الناس ربهم ومعبودهم غاية ما يمكن أن تناله قواهم من المعرفة وأبدأ وأعاد واختصر واطنب في ذكر أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه حتى تجلت معرفته سبحانه في قلوب عباده المؤمنين وانجابت سحائب الشك والريب عنها كما ينجاب السحاب عن القمر ليلة ابداره ولم يدع لأمتي حاجة في هذا التعريف. لا إله من قبله ولا إله من بعده. بل كفاهم وشفاهم وأغناهم عن كل من تكلم في هذا الباب. أو لم يكفيهم أننا عليك الكتاب يتلى عليهم. إن في ذلك لرحمته وذكرى لقوم يؤمنون التاسع ومئتين روى أبو دود في مرسيله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى بيد بعض أصحابه قطعة من التوراة فقال كفى بقوم ضلالة أن يبتغوا كتابا غير كتابهم أنزل على غير نبيهم فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك ولم يتفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يطلع عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون فهذا حال من أخذ دينه عن كتاب منزل على غير النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بمن أخذه عن عقل فلان وفلان وقدمه على كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعرفهم الطريق الموصل إلى ربهم ورضوانه ودار كرامته فلم يذا حسن لا أمرهم به ولا قبيحا إلا نهى عنه كما قال صلى الله عليه وسلم ما درت من شيء يقجبكم إلى الجنة إلا وقد أمرتكم به ولا من شيء يقجبكم إلى النار إلا وقد نايتكم عنه قال أبو داود رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما وعرفهم حالهم بعد القدوم على ربهم أتم تعريف فكشف فكشف الأمر وأغضحه ولم يدع بابا من العلم النافع للعباد المقرجب لهم إلى ربهم إلا فتحه ولا مشكلة إلا بينه وشرحه حتى هدى الله تعالى به القلوب من ضلالها وشفها من أسلامها وغافها من جهلها فأي بشر أحق بأن يحمد منه صلى الله عليه وسلم وجزاه عن أمته أفضل الجزاء وأصح القولين في قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أنه على عمومه وفيه على هذا التقدير التغذير وجهان أحدهما أن عموم العالمين حصل لهم النفع برسالته صلى الله عليه وسلم أما أسباعه فنلوا بها كرامة الدنيا والآخرة واما عداء المحاربون له فالذين عجل قتلهم وموتهم خير لهم من حياتهم فالذين عجل لهم قتلهم وموتهم خير لهم من حياتهم لأن حياتهم زيارة لهم في تغليظ العذاب عليهم في الدار الآخرة وهم قد كتب عليهم الشقاء فتعجيل موتهم خير لهم من طول أعمارهم في الكفر وهم المعاهدون له له فعاشوا في الدنيا تحت ظله وعهده وذمته صلى الله عليه وسلم وهم أقل شراً بذلك العهد من المحاربين له وأما المنافقون فحصل لهم بإظهار الإيمان به حقن دمائهم وأموالهم وأهلهم واحترامها وجريان أحكام المسلمين عليهم في التوارث وغيره ومن الأمم النائية عنه فإن الله سبحانه وتعالى رفع برسالته صلى الله عليه وسلم العذاب العام عن أهل الأرض فاصاب كل العالمين النفع برسالته صلى الله عليه وسلم الوجه الثاني أنه رحمة لكل أحد لكن المؤمنون قبلوا هذه الرحمة فانتفعوا بها دنيا وأخرى والكفار ردوها فلم يخرج بذلك عن أن يكون رحمة لهم لكن لم يقبلوها كما يقال هذا دواء لهذا المرض فإن لم يستعمله المريض لا يخرج على أن يكون دواء لذلك المرض ومما يحمد عليه صلى الله عليه وسلم ما جب له الله عليه من مكارم الأخلاق وكرائم الشيم فإنما نظر في أخلاقه وشيمه صلى الله عليه وسلم علم أنها خير أخلاق بني آدم انه صلى الله عليه وسلم كان اعلم الخلق وأعظمهم فانه صلى الله عليه وسلم كان اعلم الخلق واعظمهم امانه واصدقهم حديثا واحلمهم واجودهم واسخاهم واشدهم واحتمالا واعظمهم عفوا ومغفره وكان لا يزيده شده الجهل عليه الا حلما كما روى البخاري في صحيح عن عبد الله بن عمرو انه قال في صفه رسول صلى الله عليه وسلم في التوضاء محمد عبدي ورسولي سميته المتوكل ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء وأفتح به عينا عميا هذا صنبا وقلوبا غلفا حتى يقولوا لا إله إلا الله وأرحم الخلق وأرأفهم به وأرحم الخلق وأرأفهم بهم وأعظم الخلق نفعا لهم في دينهم وذبياهم وأفصح خلق الله واحسنهم تعبيراً عن المعاني الكثيرة بالألفاظ وجيزة الدالة على المراد وأصبرهم في مواطن الصبر وأصدقهم في مواطن اللقاء وأوفاهم بالعهد والذمة وأعظمهم مكافأة على الجميل بأضعافه وأشدهم تواضعا وأعظمهم ايثارا على نفسه وأشد الخلق دباً عن أصحابه وحماية لهم ودفاعاً عنهم واقوم الخلق بما يأمر به وأتركهم بما ينهى عنه وأوصل الخلق لرحمه فهو حق بقول القائل. برد على الأدنى ومرحمة على العادي مازن جلد قال علي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس صدرا وأصدق الناس لاجة وألينهم عليكة وأكرمهم عشرة من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبة يقول ناعده لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم فقوله كان أجود الناس صدرا أرد به برد الصدر وكثره خيره أراد به بر الصدر وكثرة خيره وأن الخير يتفجر منه تفجيرا وأنه منطول على كل خلق جميل وعلى كل خير كما قال بعض أهل العلم ليس في الدنيا كلها محل كان أكثر خيرا من صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الخير بحذافيره وأودع في صدره صلى الله عليه وسلم وقوله أصدق لا لهجة هذا مما قر له به أعداؤه المحاربون له ولم يجرّب عليه أحد من عدائه كذبة واحدة قط دع شهرة أوليائه كلهم له به فقد حاربه أهل الأرض بأنواع المحاربات المسركون وأهل الكتاب منهم وليس أحد منهم يوما من الدهر طعن فيه بكذبة واحدة صغيرة ولا كبيرة قال المسور بن مخرمه قلت لأبي جهل وكان خالي يا خال هل كنتم تتهمون محمدا بالكذب قبل أن يقول مقالته؟ فقال والله يا ابن أختي لقد كان محمد وهو شاب يدعى فينا الأمين فلما وخطه الشيب لم يكن ليكذب قلت يا خان فلم تتبع لا تتبعونه؟ فقال يا ابن أختي تنازعنا نحن وبنهاش من الشرف فأطعموا وأطعمنا وسقوا وسقينا وأجاروا وأجارنا فلما تجاثينا على الركاب وكنا كفر هان قالوا منا نبي فمتى نأتيهم بهذه؟ أو كما قال وقال تعالى يسليه ويهول عليه قول أعدائه قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون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 النبأ المرسلين وقوله ألينهم عليكا يعني أنهم سهل ليل قريب من الناس مجيب لدعوة من دعاه قاضي لحاجة من اتقضاه جابر لقلب من سأله لا يحرمه ولا يرده خائبا إذا أرد أصحابهم منه أمرا وافقهم عليه وتابعهم فيه وإن عزم على أمر لم يستبددونهم بل يشاورهم ويؤامرهم وكان يقبل من مؤثريهم ويعفو عن مسيئهم، وقوله اكرمهم عشرة يعني انه صلى الله عليه وسلم لم يكن يعاشر جليسا له إلا أتم عشرة واحسنها واكرمها إلا أتم عشرة وأحسنها وأكرمها. فكان لا يعبس في وجهه ولا يغلظ له في بقاله ولا يطوي عنه بشره ولا يمسك عليه فلتات لسانه ولا يؤاخذه بما يصدر منه من جفوة ونحوها من إلى عشيره غاية الإحسان ويعتبره غاية الاحتمال فكانت عشرته لهم واحتمال أذاهم وجفتهم جمله لا يعاتب أحدا منهم ولا يلومهم ولا يباديه بما يكره من خالطه يقول أنا أحب الناس إليه لما يرى اللطف به وقربه منه وإقباله عليه واهتمامه بأمره ونصيحته له وبدل إحسانه إليه واحتمال جفوته فأي عشرة كانت أو تكون أكرا من هذه العشرة الخامس عشر ومائتين قال الحسين رضي الله عنه سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفض ولا غض ولا سخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مداح يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه راجيه ولا يخيب فيه قد ترك نفسه من ثلاث المراء والاكثار وترك ما لا يعنيه وترك الناس من ثلاث كان لا يدم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجى ثوابه فإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤسهم الطير فإذا سكت تكلموا لا يتنزعون عنده الحديث ومن تكلم عنده أنصت له حتى يفرعه حديثهم عنده حديث أولهم يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته حتى إن كان أصحابه يستجلبونهم ويقول إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ ولا يقطع ولا أحد حديثه وحتى يجود فيقطعه بنهي أو قيام وقوله من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه وصفه بصفتين خص الله بهما أهل الصدق والإخلاص وهما الإجلال والمحبة فكان قد ألقى عليه هيبة منه ومحبة فكان كل من يراه يهابه ويجله ويملأ قلبه تعظيما وإجلالا وإن كان عدوا له فإذا خلطه وعشره كان أحب إليه من كل مخلوق فهو المجل المعظم المحبوب المكرم وهذا كمال المحبة أن تقرن بالتعظيم والهيبة فالمحبة بلا تعظيم ولا هيبة ناقصة والهيبة والتعظيم غير محبة كما تكون القادر الظالم نقص أيضا والكمال أن تجتمع المحبة والود والتعظيم والإجلال هذا لا يوجد إلا إذا كان في المحبوب صفات الكمال التي يستحق أن يعظم لأجلها ويحب لأجلها ولما كان الله سبحانه وتعالى أحق بهذا من كل أحد كان المستحق لأن يعظم ويكبر ويهاب ويحب ويود بكل جزء من أجزاء القلب ولا يجعل له شريك في ذلك وهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله سبحانه أن يسوي بينه وبين غيره في هذا الحب والتعظيم قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين أمنوا أشد حبا لله فأخبر أن من أحب شيئا غير الله مثل حبه لله كان قد اتخذه ندا. وقال أهل النار في النار لمعبودهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذا نسويكم برب العالمين ولم تكن تسويتهم له بالله في كونهم خلق السماوات والأرض أو خلقوهم أو خلقوا آباءهم أينما سوؤون برب العالمين سبحانه وتعالى في الحب لهم كما يحب الله تعالى كما يحب, كما يحب الله تعالى فإن حقيقة العبادة هي الحب والذل فهذا هو الاجلال والإكرام الذي وصف به نفسه سبحانه في قوله سبحانه وتعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وصح القولين في ذلك أن الجلال هو التعظيم والإكرام هو الحب وهو سر قول العبد لا إله إلا الله والله أكبر ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألذوا بياد بي الجلال والإكرام أي يلزموها والهجوا بها وفي مسند أبي يعلى الموصلية عن بعض الصحابة أنه طلب أن يعرف اسم الله الأعظم رأى في منامه في السماء مكتوبا في النجوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، وكل محبة وتعظيم للبشر فإنما تجوز تبعا لمحبة الله وتعظيمه كمحبة رسوله وتعظيمه، فإنها من تمام محبة مرسله وتعظيمه، فإن أمته يحبونه لحب الله تعالى له، ويعظمونه ويجلونه لإجلال الله له، فهي محبة لله من موجبات محبة الله، وكذلك محبة أهل العلم والإيمان ومحبة الصحابة رضي الله عنهم وإجلالهم تابع لمحبة الله ورسوله لهم والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الله عليه من المهابة والمحبة ولكل مؤمن مخلص حظ من ذلك قال الحسن البصري رحمه الله إن المؤمن رزق حلاوة ومهابة يعني يحب ويهاب ويجل بما ألبثوا الله سبحانه من ثوب الإيمان المقتضي لذلك ولهذا لم يكن بشر أحب إلى بشر ولا أهيب وأجل في صدره من رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر الصحابة رضي الله عنهم قال عمرو بن العاص بعد إسلامه إنه لم يكن شخص أبغض الي منه فلما أسلم لم يكن شخص أحب إليها منه أحب إليه منه ولا أجل في عينه منه قال ولو سئلت أن أصفه لكم لما أطقت لاني لم أكن املا عيني منه إجلال الله العصرون ومئتين وقال عروة ابن مسعود لقريش يا قوم والله لقد وفت على كسرى وقيصر والملوك فما رأيت ملكا يعظم أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمد صلى الله عليه وسلم والله ما يحدون النظر إليه تعظيما الله وما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فيدلك بها وجهه وصدره وإذا توضأ كاد يقتتلون على وضوئه ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتملا على ما يقتضي أن يحمد عليه مرة بعد مرة سمي محمدا وهو اسم موافق لمسماه ولفظ مطابق لمعناه والفرق بين لفظ محمد وأحمد من وجهين أحدهما أن محمدا هو المحمود حمدا بعد حمد فهو دال على كثرة حمد الحامدين له وذلك يستلزم كثره موجبات الحمد فيه وأحمد افعل تفضيل من الحمد أدل على أن الحمد الذي يستحقه أفضل مما يستحقه غيره فمحمد زيادة حمد في الكمية وأحمد زيادته في الكيفية فيحمد أكثر حمد وأفضل حمد حمده البشر الوجه الثاني أن محمد هو المحمود حمدا متكررا كما تقدم وأحمد هو الذي حمده هو الذي حمده لربه أفضل من حمد الحامدين غيره فدل أحد الاسمين وهو محمد على كونه محمودا، ودل الاسم الثاني وهو أحمد على كونه أحمد الحامدين لربه وهذا هو القياس فإن أفعل التفضيل والتعجب عند جماعة البصريين لا يبنياني إلا من فعل الفاعل لا يبنياني من فعل المفعول بناء منهم على أن أفعل التعجب والتفضيل إنما يصغاه من الفعل اللازم لا من المتعدي ولهذا يقدرون نقله من فعل وفاعل إلى بناء فاعل بضم العين قالوا والدليل على هذا أنه تعدى بالهمزة إلى المفعول فالهمزة التي فيه للتعديث نحو ما أضرف زيدا وأكرم عمرا وأصلهما ضارفا وكرما قالوا لأن المتعجب منه فاعل في الأصل فوجب أن يكون فعله غير متعد قالوا وأما قولهما أضرب زيدا لعمر وفعله متعد في الأصل قالوا فومنقول من ضرب إلى وزن فعلا لازل ثم عدي من فعل بهمزة التعديث قالوا والدليل على ذلك مجيئهم باللام فيقولوا ما أضرب زيدا لعمر ولو كان باقيا على تعديه لقيل ما أضرب زيدا عمرا لأنه متعد إلى واحد من نفسه وإلى الآخر بهمزة التعدية فلما عدي إلى المفعول بهمزة التعدية عدي إلى الآخر باللام فعلم أنه لازم فهذا هو الذي أوجب لهم أن يقولوا لا يصاغ ذلك إلا من فعل الفاعل لا من الفعل الواقع على المفعول ونزعهم في ذلك أخذهم وقالوا يجوز بناء فعلي التعجب والتفضيل من فعل الفاعل ومن الواقع على المفعول تقول العرب ما شغله بالشيء وهذا من شغل به على وزن سئل فالتعجب من المشغول بالشيء لا من الشاغل وكذا قولهم ما أولعه بكذا من أولع به مبني للمفعول لأن العرب التزمت بناء هذا الفعل المفعول ولم تبنه للفاعل وكذلك قولهم ما أعجبه بكذا هو من أعجب بالشيء وكذا قولهم ما أحبه إلي هو تعجب من فعل المفعول وكذا قولهم ما أبغضه إلي وأمقته إلي وهنا مسألة مشهورة ذكرها سيبويه وهي أنك تقول ما أبغضني له وما أحب لي له وما أمقتنى له إذا كنت أنت المبغض الكاره والمحب والمقتد فيكون تعجبا من فعل الفاعل وتقول ما أبغضني إليه وما أمقتلي إليه وما أحبني إليه إذا كنت أنت المبغض الممقوط أو المحبوب سيكون تعجبا من الفعل الواقع على المفعول فما كان باللام فهو للفاعل وما كان بإله فهو للمفعول وكذا تقول ما أحبه إلي إذا كان هو المحبوب وما أبغضه إلي إذا كان هو المبغض وأكثر النحاة لا يعللون هذا والذي يقال في علته والله أعلم إن اللام تكون للفاعل في المعنى نحن قولك لمن فعل هذا الفعل فتقول لزيد فتأتي باللام وأما إلى فتكون المفعول في المعنى لأنه يقول إلى من يصل هذا الفعل فتقول إلى زيد وسر ذلك أن اللام في الأصل الملك أو الاختصاص والاستحقاق والملك والاستحقاق إنما يستحقه الفاعل الذي يملك ويستحق، وإلى الانتهاء الغاية والغاية منتهى ما يقتضيه الفعل فيب المفعول أليق لأنه تمام مختبر فعل ومن التعجب من فعل المفعول قول كعب بن زهير في النبي صلى الله عليه وسلم هو أخوف عندي إذ أكلمه وقيل إنك محبوس ومقتول من ضيغ من ببراء الأرض مخدره بباطن عسر غيل دونه غيل فأخوف هنا من خيفة لا من خافة وهو نظير أحمد من حميدة كزئلة لا من حمد كعلمة وتقول ما أجنه من جنة هو مجنون قال البصريون هذا كله شاد لا يعول عليه وقال الأخرون هذا قد كثر في كلامهم جدا وحمله على شذوذ غير جائز لأن الشاذ ما خالف استعمالهم ومضطرد كلامهم وهذا غير مخالف لذلك قال أما تغديركم لزوم الفعل ونقل له إلى بناء فاعل المظموم فمما لا يساعد عليه دليل وأما ما تمسكتم به من التعذية بالهمزة فليس كما ذكرتم والهمزة هنا ليست للتعذية وإنما هي للدلالة على معنى التعجب والتفضيل كآلف فاعل وميم مفعول ووائه وتائي الاشتعار والمطافعة ونحوها من الحروف التي تلحق الفعل الثلاثية لبيان ما لاحقه من الزيادة على مجرد مدلوله فهذا هو السبب الجالب لهذه الألف له مجرد زعدية الفعل قال والذي يدل على هذا أن الفعل الذي يعد بالهمزة يجلز أن يعدى بحرف الجر وبالتغير تقول أجلست زيدا وجلسته وجلست به وأقمته وخومته وقمت به وأنامته ونومته ونمت به وأسمته, وأسمته وأسمته ونواجه ذلك وهنا لا يقوم وقام الهمزة غيرها فبطل أن تكون للتعبية الثاني أنها تجمع باء التعبية فتقول أحسن به وأكرم به والبعنى ما أكرمه وما أحسنه والفعل لا يجمع عليه بين معديين مع الثالث أنهم يقولون ما أعطى زيدا للدراهيم وما أكساه للثياب وهذا من أعطى وكثى المتعدي ولا يصح تغدير نقله إلى عطوة إذا تناول ثم أدخلت عليه همزة التعجب كما تأوله بعضهم لفساد المعنى فإن التعجب إنما وقع من إعطائه لا من عطوه وهو تناوله والهمزة فيه همزة التعجب والتفضيل وحذفت همزته التي في فعله فلا يصح أن يقال هي للتعجب قالوا وأما قولكم إنه عدي بالله في ما أضربه لزيد ولولا أنه لازم لما عدي بالله فهذا ليس لما ذكرتم لزوم الفعل وإنما هو تقوية له لما, لما ضعف بمنعه من التصرف وارزم طريقة واحدة خرج عن سنن الأفعال وضعف عن مقتضاه فقوي بالنهم وهذا كما يقوى بالنهم إذا تقدم عموله عليه وحصل له بتأخذه نوع وهن جبروه بالنهم كما قال تعالى ان كنتم للرؤية تعبرون وكما يقوى بالنهم إذا كان اسم كما تقول أنا محب لك ومقرم لزيد ونحوهي فلما ضعوا هذا الفعل بمنعه من التصرف قوي باللام وهذا المذهب هو الراجح كما تراه والله أعلم فلنرجع إلى المقصود وهو أنه صلى الله عليه وسلم سمي محمدا وأحمد لأنه يحمد أكثر مما يحمد غيره وأفضل مما يحمد غيره فالإثمان واقع على المفعول وهذا هو المختص فذلك أبلغ في مدهه وأتم معنى ولو أريد به معنى الفاعل لا سمي الحماد وهو كثير الحمد كما سمي محمدا وهو المحمود كثيرا فإنه صلى الله عليه وسلم كان أكثر الخلق حمدا لربه عز وجل فلو كان اسمه باعتبار الفاعل لكان الأولى أن يسمى حمادا كما أن اسم أمته الحماد وأيضا فإن الإثمين إنما اشتقام أخلاقه وخصائله المحمودة التي لأجلها استحق أن يسمى محمدا وأحمدا فهو الذي يحمده اهل الدنيا وأهل الآخرة فيحمده أهل السماء والأرض فلكثرة خصائله المحمودة التي تفوت عبد العادين سمي باسمين من أسماء الحمد يقتضيان التفضيل والزيادة في القدر والصفة والله عالم فصل فقد ظن طائفة منهم أغو القاسم السهيلي وغيره أن تسميته صلى الله عليه وسلم بأحمد كانت قبل تسميته بمحمد فقال ولهذا بشر بي صلى الله عليه وسلم المسيح باسمه أحمد الواحد والعشرون ومئتين وفي حديث طويل في حديث موسى لما قال ربه يا رب إني أجد أمة من شأنها كذا وكذا فجعله أمة قال تلك أمة أحمد يا موسى فقال اللهم اجعل من أمة أحمد قال وإنما جاء تسميته صلى الله عليه وسلم محمد في القرآن خاصة لقوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وقوله محمد رسول الله وابنوا على ذلك أن اسمه أحمد تفضيل من فعل فاعل أي أحمد الحامدين لربه ومحمد هو المحمود الذي تحمده الخلائق وإنما ترتب على هذا الاسم بعد وجوده وظهوره فإنه حينئذ حمده أهل السماء والأرض ويوم القيامة يحمده يحمده أهل الموقف فلما ظهر إلى الوجود, فلما ظهر إلى الوجود وترتب على ظهوره من الخيرات ما ترتب حمده حينئذ الخلائق وحمد المكررة فتأخرت تسميته بمحمد على تسميته بأحمده وفي هذا الكلام مناقشة من وجوه أحدها أنه قد سمي بمحمد قبل الإنجيل كذلك اسمه في التوراة وهذا يقر به كل عالم من مؤمني أهل الكتاب ونحن نذكر النص الذي عندهم في التوراة وما هو الصحيح في تفسيره قال في التوراة في إسماعيل قولا هذه حكايته عن اسماعيل إسماعيل ها أنا بارته وأيمنته بماذ ماذ وذكر هذا بعد أن ذكر إسماعيل أنه سيلد عشر عظيما منهم عظيم يكون اسمه ماد ماد وهذا عند العلماء المؤمنين من أهل الكتاب صريح في اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد ورأيت في بعض شروح التوراة ما حكايته بعد هذا المتر. قال الشارح هذان الحرفان في موضعين يتضمنان اسم السيد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لأنك إذا اعتذرت حروف اسم محمد وجدتها في الحرفين المذكورين لأن ميم محمد وداله بإزاء الميمين بإذاء الميمين من الحرفين وحار واحدى الدالين وبقية اسمه محمد وهو وهي الحاء تبإذاء بقية الحرفين وهي الباء والألف والدار الثانية. قلت يريد بالحرفين الكلمتين قال لأن الحاء من الحساب ثمانية من العدد والباء لها اثنان وكل ألف لها واحد والدار بأربعة فيصير المجموع ثمانية وهي قص الحاء من العدد الجملي فيكون الحرفان مع الكلمتين وهما بماذ ماذ وقد تضمنا بالتصريح ثلاثة أرباع اسم محمد صلى الله عليه وسلم وربعه الآخر قد دل عليه باقية الحرقين بالكتابة بالطريق التي أشرت إليها قال الشارح فإن قيل فما مستندكم في هذا التأويل قلنا مستندون فيه مستند علماء اليهود في تأويل أمثاله من الحروف المشكلة التي جاءت في التوراة كقوله تعالى يا موسى كل بني إسرائيل أن يجعل كل واحد منهم في طرف ثوبه خيطا أزرق له ثمانية أرؤس ويعقب فيه خمس عقد ويسميه الصيد صيد قال علماء اليهود تأويل هذا وحكمته أن كل من رأى ذلك الخيط الأزرق وعدد أطرافه الثمانية وعقده الخمس وعقده الخمس وذكر اسمه ذكر ما يجب عليه من فرائض الله سبحانه وتعالى لأن الله تعالى افترض على بني إسرائيل ستماء وثلاثة, وثلاثة عشرة شريعة لأن الصادين واليأين بمائتين والتاء بأربع مائة فيصير مجموع الاسم ستماء والأطراف والعقد 13 كأنه يقول بصورته واسمي يذكر فرائض الله عز وجل قال هذا الشارح وأما قول كثير من المفسرين إن المراد بهذين الحرفين جدا جدا لكول لفظ ما قد جاءت مفردة في التوراة بمعنى جدا قال فهذا لا يصح لأجل الباء المتصلة بهذا الحرف فإنه ليس من الكلام المستقيم قول قيل أنا أكرمك جدا فلما نقل هذا الحرف من التوراة الأزلية التي نزلت في الواح الجوهر على الكليم بالخط اليكاينوني وهذا الحرف بها موصولا بالباء علم أن مراد غير ما ذهب إليه من قال هي بمعنى جدة إذ لا تاويل يليق بها غير هذا التفسير بدليل قوله تعالى في غير هذا الموضع لإبراهيم عن ولده إسماعيل إنه يلد 12 شريفا ومن شريف واحد منهم يكون شخص اسمه مماذ باد فقد صرح لتورة أن هذين الحرطين اسم عالم لشخص شريف معين من ولد إسماعيل فبطل قول من قال إنه بمعنى المفضل للتوتيد فإن التصريح بكونه إسماعيل يناقض من يدعي أنه اسم معنى والله عالم تم كلامه وقال غيره لا حاجة إلى هذا التعسل في بيان اسمه صلى الله عليه وسلم في التوراة بل اسمه فيها أغغر من هذا كله وذلك أن التوراة هي باللغة العبرية وهي قريبة من العربية بل هي أقرب لغات الأمم إلى اللغة العربية وكثيرا ما يكون الاختلاف بينهما في كيفيات أداء الحروف والنقيمها من التفخيم والترقيق والضم والفتح وغير ذلك واعتبر هذا ما بين مفردات اللغتين فإن العرب يقولون لا والعبرانيين يقولون لو فيضمون اللام ويأتون بالألف بين الواو والألف وتقول عرب قدس ويقول عبرانيون قديش وتقول العرب أنت ويقول العبرانيون أتا وتقول العرب يأتيك ويقول العبرانيون يؤتى فيضمون الياء ويأتون بالألف بين هاتين الوامع والألف وتقول العرب قدسك ويقول العبرانيون قدشخا وتقول العرب منه ويقول العبرانيون منه وتقول العرب من يهودا ويقول عبرانيون ميهودا وتقول العرب سمعتك ويقول العبرانيون شمعتيخة وتقول عرب من ويقول عبرنيون مي وتقول عرب يمينه ويقول عبرنيون مينو وتقول عرب له ويقول عبرنيون لو بين الأول ألف وكذلك تقول عرب أمة ويقول عبرنيون إموا وتقول عرب أرض ويقول عبرنيون إيرس وتقول عرب واحد ويقول عبرنيون إحاد وتقول عرب عالم ويقول عبرنيون عولا وتقول عرب كبش ويقول عبرانيون يوتيش وتقول العرب يأكل ويقول العبرانيون يوخل وتقول عرب تبل ويقول العبرانيون يوتيبل وتقول عرب إله ويقول العبرانيون إيلوه وتقول الرب إلهنا ويقول العبرانيون إلوهين وتقول العرب آباؤنا ويقول العبرانيون أبوثيلو ويقولون ذا اصبع الوهيم با أصبع الإله ويقولون ما بن يعنون لبن ويقولون حاليب بمعنى حليب فإذا أردوا يقولون لا تأكل الجذية في حليب أمه قالوا لو توخ الكذي ما حالوب أنمو ويقولون لو توكلوا أي لا تأكلوا ويقولون للكتب ألمشنا ومعنى بلغة العرب المثنى التي تثنى أي تقرأ مرة بعد مرة ولا نطيل بأكثر من هذا في تقارب اللغتين وتحت هذا سر يفهمه من فهم تقارب ما بين الأمتين والشريعتين واقتران التوراة بالقرآن في غير موضع من الكتاب كقوله تعالى أولم يكفروا بما أوثي موسى من قبل قالوا سحران تظاهر وقالوا إنا بكل كافرون كل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدا منهما أتبعه إن كنتم صادقين وقوله في سورة الأنعام ردا على من قال ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس يا ثم قال هذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه وقال في آخر السورة ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وقال في أول سورة آل عمران ألف لا الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل ردى للناس وقال ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكر للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشرقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولهذا يكرر سبحانه وتعالى قصة موسى ويعيدها ويرديها ويسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يناله من أذى الناس لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصدار ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كائن في أمة ما كان في بني إسرائيل حتى لو كان فيهم من أتى أمه على لكان في هذه الأمة من يفعله فتأمر هذا التنسو بين الرسولين والكتابين والشريعتين عن الشريعة الصيحة التي لم تبدل والأمتين واللغتين فإذا نضغط في حروف محمد وحروف ماذ وجدت الكلمتين كلمة واحدة فإن الميمين فيهما والهمزة والحاء من مخرج واحد والدال كثيرا ما ترد موضعها دالا في الغتين يقولون إيحاذ للواحد ويقولون قودش في القدس والدال والدال متقاربتان فمن تأمر اللغتين وتأمل هذين الإثمان لم يشك أنهما واحد ولهذا نظائر في اللغتين مثل موسى فإنه في اللغة العبرانية موسى بالشين وأصله الماء والشجر لأنهم يقولون للماء مو وشاء هو الشجر وموسى التقطه آل فرعون من بين الماء والشجر فالتفاوض الذي بين موسى وموشى كالتفاوض بين محمد وماذ ماذ وكذلك إسماعيل هو في لغتهم يشمعيل بالآلف بين الياء والآلف وبشين بهذا السين فالتفاوت بينهما كالتفاوت بين محمد وماذ ماذ وكذلك الأيص وهو أخو يعقوب يقولون له عيسى وهو عيص ونظير هذا في غير العلام مما تقدم قوله يسمعون يعلون يسمعون ويقولون آقيم بمد الهمزة مع ضمها أي أقيم ويقولون لاهيم أي لهم ويقولون مي قارب أي من قارب ووسط أحيهم أي إخواتهم وهذا مما يعترف به كل مؤمن عالم من علماء أهل الكتاب والمقصود أن نسمى النبي صلى الله عليه وسلم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة